الشرق <تصفيق> بعذابه ترجمة نانسي قنقر that I من كفر فلا يحزنك كفر Soudun. Quan labله see. You. Amen. Um. نحن في <تصفيق> teaches. Wowellā no. Well,